وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْنَا مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَمْ نَمَا حكموا إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا